حصان رزان ما تزن بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان ما, ما تزن بريبه وتصبح غرثا من لحوم الغوافل حصان رزان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 والمكرمات الفواضن حليلة خير الناس سينا ومنصبا أبي الهدى مات الفواطل من لؤي بن كرام المساع مجدها غير زائل ما تزن بريب في حوم الغوافل ملحوم طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح من لحوم الغوافل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 من لحوم الغوافل فكيف وودي ما حيت ونصرتي لآل نبي الله زين المحافل حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل له رتاب عال على الناس كلهم تقاصى عنه سورة المتطاولين حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر رأيتك وليغفر لك الله حررة من المحصنات غير ذات غوايل حصان رزال ما تزن بريبة وتصبح غرذا من لحوم الغوايل حصان رزال واليوم ما تزن بريبة وتصبح لحوم حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافن حصان غزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم